119. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم 110. واقتمروا بينكم بمعروف 111. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 112. فقذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فاليومفقم مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه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 119. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا 110. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا 117. قد أنزل الله إليكم ذكرا 118. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن 119. ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا